بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين صاد كتاب إِلَىٰ أَن كَانَ فِيكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ vem som har tagit vägen till dig, så har vi fått en eller de är kallare. Vad som var att أظالمي، فلنسألا الذين أرسل إليهم ولنسألا المرسلين، فلنقص عليهم بعلم وما كنا غائبين، والوزن يوم إذن الحق.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 قال خرج منها مذووم مدحورا لمن تبعك منهم لا أمل أن نجهن منكم أجمعين.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 فوسوس لهم الشيطان ليبذي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة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 فَلَمَّا مَسَّاهُ الشَّجَرَةُ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَآنَتْهُمَا وَطَفِقَا يَقْطِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ ثَمَرِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ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 قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا وريثة أنتم وريشة ولباس تقوى ذلك خير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 يا بني آدم إنما يأتي أنكم رسل منكم يقصون عليكم آيات فمن استقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 الكتاب حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوثّعونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ظلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين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 حتى إذا دركوا فيها جميعاً قالت أخرىهم لأولهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذاب فآتهم عذاب ضعف من النار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 إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يرجع الجمل في سم الفيات وكذلك نجزي المجرمين.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 لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبطارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا ألا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالي يعرفونهم بثيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء أخسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونابى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيض علينا من الماء يوم ما رزقكم الله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 فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على عِلْمٍ هدى ورحمة لقوم يؤمنون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 فهل لنا من شفاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد غفروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون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 وَهُوَ الَّذِي أُصِلُ الْرِّيَاحَ نُشُرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقْلَتْ سَحَابًا فَقَالَ سُقِنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلَ بِهِ الْمَاءَ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 فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَإِلَى ثَمُودَ أَقُواهم صَالِحًا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 فياقذكم عذاب أليم، وذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوؤكم، وبوؤكم في الأرض تتخذون من سهولها خصورا، وتنحطون الجبال بيوتا.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 قال الذين استكبروا إن بالذي آمن به كافرون فعقرنا قتوعته عن أمر ربهم وقالوا يا صالحتنا بما تعدنا وقالوا يا صالحتنا بما تعدنا إن كنت من المُرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاسمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين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 وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتصهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا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 ان ساشياءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذلك خير لكم ان كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتقضون عن سبيل الله من امن به وتبعونه عوجا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 قال لَّئِنِ اتَّبَعْتَ أهواءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمْ تُرِيدُ أَن تَسْأَلَ رَبَّكَ أَن يَزِيدَكَ عِلْمًا ۖ فَمَا أَتَىٰكَ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أهواءَهُم بَعْدَ مَا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 وما أضسل في طغيت من نبي إن إلَّا أخذنا أهلها بالبحث والضرار إلى علَّهم يضرغون ثم بدلا ما كان السيئة الحسنة حتى عثوا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 ولو أن أهل القراءة منو التقوى فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأس عبياة وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأس عضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَّوْنَ شَاءُ وَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطُبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصَّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا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 قالوا ارجه واخاه وارثي في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة في العون قالوا ان لنا لاجرا ان كننا نحن الغالبين قال نعم وانكم لمن المقربين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 فإذا هي تنفّق ما يفكّون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة سجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهرُون قال في الرعون آمنتم به قَدْ لَأَنْأَذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لا أقطع أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لا أصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون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 وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهته قال سنقتل أبناءهم ونستحيي رساءهم وإنا سوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا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 قال انْصُرْ رَبَّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَيَسَخِّرَ لَكُمْ مِنْهَا مَا يَشَاءُ فَيُنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ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 وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم النطفان والجراد والقملا والضفادع والدماء آيات مفصلات فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين ولما وقع عليهم الزجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عن الزجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل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 تبرم ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أَوَيَرَّادَ اللَّهِ أَبْغِيَكُمْ إلَهُ وَهُوَ خَدَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذَا جِئَنَّكُم مِنْ آل فِرْعَونَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّ الْعَذَابِ يَقُتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ يَقُتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُّونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ ربك عظيم، وواعدنا موسى ثلاثين ليلة، وأتمناها بعشرة، فتم ميقات ربه أربعين ليلة، وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولمَّما جاء موسى لِي قاتنا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أرِنِي أَنْظُرْ إلَيْهِ قَالَ لَنْ تَرَانِ وَلَكِنْ أَنْظُرْ إلَى الْجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي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 فخذها بقوته وأمر قومك يأخذ بأحسنها سأريكم دار الفاتقين سأصرخ عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإيَّا رَوَكُ الْآيَةَ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وإيَّا رَوَ سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتْخِذُهُ سَبِيلًا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 ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ استقجوه وكانوا ظالمين. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوُوا أَنَّهُمْ قَدْ ظَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَوْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاطِرِينَ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 قال ابن أم إن القوم استضعكوني وكادوا يقتلونني فلا تشمث بي الأعذاء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفذ لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين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 يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم القبائس ويحرم عليهم القبائس ويضع عنهم إصرهم والأولال التي كانت عليهم.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 ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباط الأمما وأوحينا إلى موسى إذ استفقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجفت منه اثنتا عشرة عينا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 إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعهون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا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 فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَنُوْهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً قَاسِئَةً وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ ٱلصَّٰلِحُونَ وَمِنْهُم دُونَ ذَٰلِكَ وَبَلَوْنَٰهُمْ بِٱلْحَسَنَٰتِ وَٱلسَّيِّـَٔاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 نا لا نضيع أجر المصلحين، وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة، وظنوا أنه واقع بهم ما أعتينكم بقوه. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تستقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم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 فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقطص القصص لعلهم يتفكرون ثأء مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون مَن يهدي الله فهو المهتدي وَمَن يُضِلُّ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاطِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَّنَا لِجَهَنَّمَ كَفِيرًا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 والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متير أولم يتفكروا ما بطاحبهم من جنة إن هو إلا نذير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 فَلَمَّا تَغْشَى هَا حَمَلَتْ حَمْلًا قَفِيفًا فَمَضَتْ بِهِ فَلَمَّا أَتَى وَلَدَعَ وَاللَّهِ رَبَّهُ مَا لَئِنَّ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ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 وَتَرَاهم يَنظُرون إليك وهم لا يبصرون خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ مَا يَنذُرُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إن الذين استقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإحوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها